122. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائل ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 123. والذين يظاهرون من نساء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 والا کل شہید شہید الم چورمین جو سچن ہوا سچن ہوا سا دِسوم فرأ الله ومعهم أينما كانوا ثم ينبئوا بِمَا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نووا عن نجوى ثم يعودون لما نووا